اللي يجي يقع ربي يحييه واللي يروح يسهل الله طريقه لا هاجر رجوله ولا مجي يديه ولا زرار في حلوق الخليقه واللي يجيب العلم واللي يوديه تفوح له دله ويغلي بريقه يرسل مراسيله ويندم محاميه موقطي يدور في ملفه وثيقه ما يدري اني ما يدري اني ما يدري إني لاحتمل الموقف أحميه وأحمي صديقة لو عدوه صديقة تصغر فعوله قبل تكبرها قويه ويعيش في طيبه وجيهة الطليقة هذا زمن مره مغلف بحاليه وبعوف الأنفس بالنمايم غريقة يموته عدمك اعراض المهاميه وخلفك بساتين المواصل حريقة للمترف اللي كل ما قال لبيه يقولها ومن الخجل نش فريقة يا حي بوداره ويا حي طاريه اللي من العلات يشفيه رحية عز الله إني كثر ما أحبها والمتروث اللي كل ما قال به يقولها ومن الخجل نش فريقة يا حي وداره ويا حي طاريه اللي من العلات يشفيه رحية عز الله إني كثر ما أحبه أغليه حبه مثل حب الكويت الشقيق أبو عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بين كود اثنين وعشرين سبعين سبعين سبعة